وبغناك عني وبفقري إليك اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا محمد وعلى Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala s-salam al-falah Qad qamatis salatu qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله. استو سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر. الله أكبر.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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين عما يتساعد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 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّهَا نَمَكَانَتْ مِبْصَادًا لِلْطَّاغِينَ مَا بَأَ لا بِثِنَّ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا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 الله الئم آمين ان للمتقين مفازا حدائق ونبا وكو عبات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 سمع الله لمن حامد ربنا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 حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا بالله وليتعوذ بالله من شر الشيطان